السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا باب من أبواب قواعد التفسير وأصوله هذا الباب هو تقدير المحذوف فكثيرا ما نحتاج إلى تقدير محذوف كي يستقيم تفسير الآية الكريمة وكما يقول القائل بالمثال يتضح المقال قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر لابد أن يقدر فيه محزوفا كي يستقيم المعنى فيكون المعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى وهذا التقصير لازم لأن المريض والمسافر إذا صام لن يعيد ولا يلزم بعاده فيكون المعنى فمن كان منكم مريض أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ذلك حتى يستقيم المعنى ونحوه في التنزيل فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك التقدير أيضا فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه فارتكب محظورا فعدة من أيام أخرى إذا كان الشخص في الحج أي ففدية من صيام الأوسط أما إن كان الشخص في الحج مريضا أو به أذى من رأس ولم يرتكب محظورا فليس عليه, فدية فليس عليه فدية نحو ذلك يقول الله سبحانه في آيات الحج والمحرم في الحج فإذا حللتم فاصطادوا اذا حللتم من احرامكم فاصطادوا اقدر محذوفا فاصطادوا ان شئتم اما هل يلزم كل محرم تحلل من احرامه ان يصطاد بلا شك هذا لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه انما المعنى اذا حللتم فاصطادوا ان شئتم يسألونك عن المحيد يقولوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تخربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله أي فاتوهن إن شئتم الا فليس بواجب وفرض على الرجل إذا طهرت من المحيض أن يتيها إنما المعنى إباحة فاتوهن من حيث أمركم الله إن شئتم إن شئتم أن تونهن، فهذه كلها مسائل يلزم فيها التقدير وحان يكون التقدير أيضا ليس متعلقا بالأحكام فحسب بل بوجوه البيان يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قيلوا نساء كثيرا كلا ونساء أكثر فكلهما وارد ومنه وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وصرابيل تقيكم بأسكم قيل وجعل لكم صرابيل تقيكم الحر والبرد وصرابيل تقيكم بأسكم هذه كلها تقديرات قال بها العلماء وجوزوها في القرآن الكريم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وإذا توسعنا بعض الشيء في هذا الباب فهناك مفهوم السياق اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطرق لا تخاف إنني معكم أسموا أرى فاتياه فقول إن رسول ربك فارس المان بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك في من ربك والسلام على الشاهد طرأ بعد آيات قال فمن ربكم يا موسى هنا مضمر في هذا الباب أنهم ذهب إليه واستأذنا في الدخول عليه وأذنا أذن لهما في الدخول عليه فبعد مدة أذن فهناك أمور فهمت من السياق وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف أيها الصديق هنا مفهوم من السياق قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني فالمستفاد أنهم أرسلوه فذهب إلى السجن ودخل السجن وكلم يوسف فهذه الفترة والحقبة من الزمن ومن الأحداث طويت وفهمت من السياق طويت وفهمت من السياق ففي القصص القرآني شيء كثير من هذا الباب يفهم من السياق هناك شيء كثير يفهم من السياق وأكثر القصص القرآن على هذا الغرار أن هناك أوامر يظهر امتسال النبي الكريم لها ويفهم امتسال النبي الكريم لها من سنايا من ثنايا الحديث إذا تأملت القصص القرآن تجد كثيرا جدا منهم لأبي بهذه التقديرات التي تفهم من سياق الأحداث فهذا يسمى التقدير وقد سبق تقدير المحذوف فقد سبقت له امثله شهيرة وسبق بيان المجاز و... وإلهه واسأل القرية واسأل أهل القرية واسأل... والعير واسال أهل العير ونحو ذلك فهذا باب هناك باب في التفسير اسمه التحول في الخطاب تحول في الخطاب على حين يكون الضمير ماشي ضمير الغائب ضمير الغائب وبعدين يتحول إلى ضمير الحاضر المخاطب وحين العكس من ذلك قول الله سبحانه وتعالى يذكر ربنا أهل الإيمان ويطعمون الطعام الحديث عن من؟ عن أهل الإيمان ربنا يخبر عن اهل الإيمان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا تحول الخطاب على لسانهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا رجع الخطاب ثانية فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا لم يقل وجرينا بكم بريحا طيبة إنما قال وجرينا بهم بريحا طيبة فحصل تحول في الخطاب وحيانا يكون هناك نزاع هل حصل تحول في الخطاب أو لا فمثلا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة أليها أذلة وكذلك يفعلون هل وكذلك يفعلون من مقول ملكة سبأ قالت مستطردة في الخطاب إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدواها وجعلوا أعزت لها ذلة وكذلك يفعلون كلمة وكذلك يفعلون هل هو مقولها أم أن الله الذي أقرها على ذلك ونتكلمها إلى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدواها وجعلوا أعزت لها ذلة وأقر الله ربنا صح قولها بقوله وكذلك يفعلون فهنا ترى وجهين للعلماء كلاهما محتمل لكن على اي حال المعنى صحيح ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذل كذلك قد يحدث تحول في الخطاب محتمل الحق وأنا عن نفسي انا رودت عن نفسي انه لمن من الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يد كيد الخائنين هنا موطنان ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب هل هذا مقول الذي مقولت امراه العزيز تقول هو في السجن بعيد عني وانا تكلمت بالحق حتى يعلم يوسف اني لم اخنه في غيابه ولم أكذب عليه في غيابه فتسترضيه وتستجلب رضاه بعد ان أساءت إليه فهذا وجه أو أن ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب قول يوسف أنا ما طلبت المرأة لتدلي بشهادتها لكي أحرجها لكي أهينها إنما ليعلم زوجها الذي أكرمني وأنزلني منزلا حسنا في بيته أني لم اخنه في زوجته بغيابه فيكون قائم ذلك أني لم أخنه بالغيب يوسف ذلك أني ليعلم زوجها أني لم اخنه في زوجته في غيابه فهذا تحول عندما رأى تحول في هذا المقام وكذلك استمر السياق في قول الله تعالى في قوله وما ابرئ نفسي هل المرأة استمرت في الكلام قائلة أنا ما ابرئ نفسي أنا بشر لا أنزئها عن فعل المكروه والمحرم المحرم إن النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي أو أن المرأة لما قال ذلك قال يوسف واما برئ نفسي انا الاخر ان النفس لاماره بالسوء لا مرحم ربي وان كنا نجنح الى عدم التحول في هذا الموطن هنا مثلا قول السحر لما قال لهم فرعون متوعدا ومهددا امنتم له قبل ان ادنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ألأصلبن لكم في جزوع النقل ولتعلمن اينا أشد عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا وما ومكرتان عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي رباه مجرما فإن له جهنم هل هذا مقول السحرة استمر قولهم وتقعيدهم للمسائل فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا حيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فهليك لهم الدرجات العلا أم أن هذا قول الله سبحانه وانتهى قول السحرة إلى إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطيانا ومكرتانا عليه من السحر والله خير وأبقى. افترى فيها دوما وجهين لأهل العلم كلاهما محتمل والقطع بصحة وجه دون الآخر أحيانا يتعذر على الشخص وكل من المفسرين يبدي أدلته ويعيدها لتقرير ما يذهب إليه في التفسير في هذه المسائل والأمر في ذلك محتمل لأن المعنى, المعنى ثابت فسواء قلنا إن قوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فوليك لهم الدرجات العلى سواء قلنا إن هذا مقول السحرة فربنا أقرم على ذلك وهم مؤمنون آنذاك أو قلنا انه قول الله فقد انتهى الأمر ولا حاجة إلى استدعاء افهام أو أمور أخرى فمثل هذه الأشياء ينبغى أن يتفطن إليها في التفسير وإن شاء الله بعد نكون نأتي ببعض الآيات وكما حدث اليوم مثلا من اطروحات يثيرة أن يقوم أخ يفسر الآية حتى يعلم كيف يتم التفسير أن احيانا الشخص يفسر ايه وخرج تماما عن موضوع التفسير إلى مسائل, إلى مسائل أخرى تفسير معناه بيان مراد ربنا سبحانه وتعالى قدر استطاعاتنا والله أعلم بمراد نفسه لكن أنت إذا فسرت أتوضح ماذا يريد الله منك في هذه الآية ما الذي قاله الله لك ما الذي نهاك عنه ما تفصح عن ماذا يريد ربنا والله أعلم بمراد نفسه سبحانه وتعالى فإن شاء الله سيتم بعض التدريب على بعض الآيات كيف تفسر حتى لا نقع فيما وقع فيه بعض من انتسبوا إلى التفسير فقال فيهم قائل كتابه في التفسير كتابه في التفسير ملئ كل شيء إلا التفسير وهذا وارد ترى استرسالات أحيانا كثيرة جدا وهي بعيده تمام البعد عن بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآية الكريمة بهذا القدر أشتازي وأنظر إذا كان ثم نعم ذكرنا فيها الوجهين وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي ذكرنا فيها الوجهين لكن الأرجح والأظهر أنها مقولة امراه العزيز والله اعلم الوجهين في الوجهين للعلماء التقدير احيانا يلزم يا شيخ محمد اخونا محمد كشاف وفقك الله اتاذن لي انا اسف لأنك قلت بعد من قبل لا تسمي احدا انا اتعفن لاني وجدتك امامي من يحب ان اطرح عليه سؤالا انت لا انت تطرح لا انتظر نعم, نعم يا أخي محمد الله يحفظك قوله تعالى ثم اتخذتم العجلة إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم لا يتكلم أحد يا إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضبوا من ربهم كل الفلاحين عندهم أجول صحيح كذا ولا إيه كيف توجه إذا الآية إن الذين العجلة غضب من ربهم لا يتكلم أحد إلا المسؤول رجاء ها؟ لازم تقدر ليس كل من اتخذ العجلة سيذل كما ياتي بعض المستغربين والمستشرقين قل لك كل الفلاحين عندكم مغضوب عليهم لماذا هذا يقول لك في القرآن إن الذين اتخذوا العجلة سيكون غضب من ربهم وذل. فهل كل فلاح مغضوب عليه لا تستطيع أن تقول هذا أبدا لأن هنا تقدير معزوف لا بد منه إن الذين اتخذوا الأجلة معبودا يعبدون إلها يتعلهون إليه ويسألون سنلوم غضب من ربهم في الحياة الدنيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته